بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَبْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلَفُونَ